وهذا أيضاً يدل على شدة امتثال الصحابة رضي الله عنهم بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه واتباع سنته وأمثلة ذلك في حياتهم كثيرة جدا ثبث من ذلك أضرب مثالين مثال في الرجال ومثال في النساء والأمثلة عن الصحابة كثيرة جداً الأمثلة عن الصحابة بهذا الباب كثيرة جدا من ذلك ما ثبث عند أحمد وأبي داوو من, من حديث أبي جري جابر بن سليم وكان رجل من إعراف أتى النبي عليه الصلاة والسلام فرأى رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدره فقال من هذا؟ قال رسول الله فقال أنت رسول الله فقال السلام عليك يا رسول فقال لا تقول عليك السلام عليك السلام بحيث الموتى فقلت فقال, فقال أنت رسول الله قال أنا رسول الله إذا أصابك ضر فدعوته وكشفه عنك. يعني رسول الذي إذا أصابك ضر فدعوته وكشفه عنك وإذا أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها كنت بأرض خفر أو فلات فظلت في رحلتك فدعوته ردها عليك قلت اعهد إلي فقال لا تسبل أحدا فقال فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا قال اعهد الي قال لا تصبن لا حدا قال فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا حتى يشمل أحدا اما بعيرا وشاتا يشمل أحدا ولكن من شدة انتثال الصحابة عليه من الضوان الحديث الثاني عند بداول عن أبي وسيد الأنصاري أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء في الطريق فقال للنساء استأخر استأخرنا لا ليس لكنا أن تحققنا الطريق عليكنا بحافتين طريق يعني الأصل أن المرأة إذا مشت في الطريق لا تمشي وسطه إنما تمشي على جنبه هكذا كان العادة المالقديمة المرأة لا تبشي وسط الطريق لا تبشي منتسقة جنب الجدار يسترها الجدار قال ليس لكنا تحتكنا الطريق عليكنا بحافتين الطريق قال فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالشيء من الجدار فيشقه من نسوقها به قال فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالشيء من الجذار فيشقه من لسوقها به رسول ما قال لا نسقنا بالجذار إنما قال لا عليكنا الطريق والأثار في هذا كثيرة جدا عن الصحابة